بل الله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مقلله وما يبرده فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم آمن آمين آمين أيها الإخوة الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ بفضل الله عز وجل بابا من أبواب العلم الذي الل حفظ الله عز وجل عن طريقه ويسره الله عز وجل لعبيده أن حفظ به سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا العلم هو علم مصطلح الحديث. ولا يخطي عليكم جزاكم الله خيرا قيمة العلم وأهميته فإن العلم مندوح في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعلوم الممدوحه في كتاب الله عز وجل تقسم إلى قسمين ما كان منها مطلوبا لذاته وما كان وسيلة ما كان مطلوبا لذاته وما كان وسيلة إلى غيره فمعرفة الكتاب والسنة هما المقصد وهناك من العلوم ما هي وسيلة إلى علم الكتاب والسنة وسميت عند سلفنا بعلوم الآلة فإن هناك من العلوم التي لا يمكن للمر أن يعرف الكتاب والسنة إلا من خلالها وهذه ينطبق عليها ما مشتهر في قاعدة أهل العلم ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب فما دام أن الكتاب والسنة لا يفهمان ولا يعرفان إلا من خلال هذه الوسائط وهذه الوسائل فدل على أن هذه الوسائل وهذه الوسائط كذلك بحكم معرفة الكتاب والسنة واجبة ما لا يقوم الواجب إلا به فواجب فهذه مسائل من اللغة العربية ومن علم الأصول ومن علم الحديث المصطلح الحديثي هي من علوم الآلة فيجب على المرء أن يكعلم هذه العلوم ليعلم الكتاب والسنة على وجه ما الصحيح ولذلك مدح الله عز وجل العلم سواء كان هذا العلم مقصدا أو كان هذا العلم وسيله لعلم المقاصد ولا يرتفع المرء في هذه الدنيا إلا بالعلم وكل شيء في الدنيا من عمل ومن قول ومن نية محتاج إلى العلم ومدح الله عز وجل العلم في كتابه بقوله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين آمنوا الذين أُوتوا العلم درجات، فقد جعل الله عز وجل السبيل الرفعة وسبيل العلو، والعلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أُوتوا العلم درجات، والإيمان إنما هو علم قبل أن يكون عمل، الإيمان علم وعمل. لقوله عز وجل فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه فقدم العلم على الاستغفاء فالعلم هو الأول ولذلك قال الإمام البخاري في شرح باب العلم في كتابه في أحد أبوابه في كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل وذكر هذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى فأعلم أنه لا إله إلا الله فاستغفر لذنبك فذكر الاستغفار بعد الآن وقد جعل الله عز وجل خشيته منوطة ومرتبة على الإله فقال سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء لأن العلماء هم الذين يعرفون ربهم وهم الذين يعرفون شرعه فالعلم ممدوح كما ترون في الكتاب وسيلة وسيلته قال سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم فقد جعل سبحانه وتعالى منته على عبيده بتعليمهم وبتيسير وسيلة العلم وهو القلم وبذلك ما من الأمة من الأمم ولا دين من الأديان مدح فيها العلم كما مدح في دين الله عز وجل في دين في دين الله عز وجل الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم الذي علم بالقلم فدل هذا على أن القلم وسيلة فدل وهو وسيلة فدل على أن القلم مندع عند من الله عز وجل وكذلك بقية الوسائل الكتاب والكلمة وما ينشأ من الوسائل بعد ذلك مثل هذه الأيام مثل الشريخ وغيرها فهذه أساليب مندوحة والنبي صلى الله عليه وسلم وضح العلم في غير ما حديث ما يرد الله به خيراء يفقهه في الدين فإن الخيرية منوطة بالعلم مستق من ما يرد الله به خيراء يفقهه ما يرد الله به خيراء يفقهه في الدين لا خيرية في هذا الدين إلا لطالب العلم الولاية لا تكون إلا بالعلم الولاية لا تكون إلا بالعلم وما اتخذ الله عز وجل وليا جاهلا ولا يصح عمل إلا بالعلم هذه قضية يجب أن نقمها وهذا العلم الذي ندرسه هو من علم الوسع من أجل التوثق مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الكذب دخل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم والوهم دخل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل الوهم ودخل الغل ودخل الكذب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا بد من تمييز ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب إليه على وجه الخطأ أو على وجه الكذب فلا بد أن نميز هذا هذا العلم الذي قام به جهابذة كبار سموا بأهل الحديث لإنايتهم بعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا العلم يتبعه أي علم التوفق مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يقله هذا العلم تنشأ عليه علوم من هذه العلوم أن تنشأ المصطلح لأن كل علم لا بد له من ألفاظ تختص به لأن كل علم لا بد له من ألفاظ تختص به وهذه الفاض تصبح من أعراف هذا العلم ولا يمكن للمرء أن يدخل علما من العلوم إلا بعد أن يعلم ألفاظ ومصطلحات هذا العلم وإلا يصبح كالغريب يصبح كالغريب فالمصطلحات نشأت أيها الإخوة من أجل هذه المصطلحات من أجل التعامل مع علم الحديث المصطلحات نشأت من أجل التعامل مع علم الحديث وكان الأوائل فيهم الصدق وفيهم الحظ ولكن المتأخرين دخل فيهم الغلط ودخل فيهم الوهم ودخل فيهم الكذب لكن من جاء بعده واندخل فيهم الغلط والوهم ودخل فيهم الكذب وذلك يقول محمد بن سيرين كما روى الإمام مسلم في مقدمة صحية أنه قال كان الناس لا يسألون عن الإسناد حتى كانت الفتنة وصاروا يسألون عن الإسناد ما هي الفتنة المقصود بها؟ المقصود بالفتنة هي الواقعة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم فتنة علي ومعاوية بعد أن قتل الخليفة الراشد عثمان رضي الله تعالى عنه فصار الناس يسألون عن الإسنات إذ قد نشأت الأهواء نشأت الأهواء وصار بعضهم يكذب حتى من أصحاب علي ومن أصحاب معاوية وذك قال الشعبي حدثني الحارث الأعور وكان كذابا والحارث الأعور هو من أصحاب علي رضي الله تعالى عنه فاذا نشا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ونشا الغلط وصارت الفتنه فبدا الناس يتوثقون ابن عباس جاء رجل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلتفت له ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وسلم لا تلفت قال كنا إذا سمعنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شنفنا بآذاننا فأما اليوم فقد دخل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد من التشدد ومن هنا نشأ علم الإسناع ما هو علم الإسناعات؟ وهو أن نعرف الرواق الذين ينقلون لنا الخبر أهم ثقات؟ أهم حفاظ؟ أهم عدود؟ هل قابل بعضهم بعضا أم أنه أم أنه يسمع بالخبر ولم يأخذه من صاحبه مباشرة فنشأ علم الإسناد وصار الإسناد من الدين كما قال ابن المبارك الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء كما رضى الإمام مسلم في مقدمة صحيح الإسناد من الدين ويقول شعب بن حجاج عليه رحمة الله يقول كل حديث أو خبر ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو خل وبق فنشأ الإسناد من أجل التوفق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاله فلا بد من دراسة الرجال واختبارهم لا بد أن نختبر الرجال الذين نقلوا الخبر هم هم أصحاب دين أن فيهم الفسق والكذب هم, هم أهل غرطن أم أنهم يهيمون ويغلطون هل قابل بعضهم بعضا عندما سمع عندما يقول فلان قال فلان أسمعك من أم أنك تسمع هذا الخبر من رجل عنه عرف لنا أذكر لنا رجلك أذكر لنا رجالكم كما قال محمد بن سيرين كان الناس لا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة فصاروا يقولون أذكر لنا رجالكم أي أذكروا لنا من أخبركم بهذا الخبر فحديث النبي صلى الله عليه وسلم لأهميته وأنتم تعلمون أن السنة هي دين وقد أوحى الله عز وجل بها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم كما أوحى القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإني أوتيت القرآن ومثله معه أوتيت القرآن ومثله معه ومثله هو السنة والله عز وجل يقول يذكرنا ما يتلى في كل من آيات الله والحكمة فالحكمة هي السنة كما فسرها جمع من التابعين وذكرها الإمام الشافعي عليه رحمه الله في كتابه الرسالة وفي كتابه جمع العلم فالحكمة هي السنة فلا بد من أن نعرف هذه السنة هي مكتوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي خطأ في نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها من أجل أن نتدين بها لأن السنة شارحة للكتاب تشرح كتاب الله عز وجل وتبين لنا مجمله وتفصل لنا مجمله وتقيد لنا مطلقة وتخصص لنا عامه وتظهر لنا ما لم يوجد في الكتاب السنة تعرفنا لأحكام لا توجد في الكتاب حرم الله عز وجل في القرآن حرم أن يتزوج الرجل الجمع بين المرأة واختها جاءت السنة بحكم زائد وهو أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها بين المرأة وخالتها فهذا حكم زائد على السنة جاء القرآن بذكر حكم القطع للسارق فقطعوا أيديهما من أين نقطع جاءت السنة مفصلة ومبينة أن القطع يكون من ال... يكون من الكوع هنا يقطع الكف من الكوع وهكذا جاءت السنة مفصلة وجاءت بأحكام زائدة عما في الكتاب فقيمة السنة مهمة إذن أيها الإخوة الأحبة أولا علم الحديث يحتاج أن نعرف الحديث ويحتاج إلى علم وسيلة وآلة له هذا العلم هو علم التخريج أن ندقق في هذا الخبر من الذي أخبرنا به من الذي عرفنا وأوصل لنا هذا الخبر لا بد أن نتوثق من هذا السند هذا العلم وهو علم التوفيق نشأت فيه مصطلحات خاصة لهذا العلم والمصطلحات تتولد بحسب الحاجة فما من علم في الدنيا إلا وله مصطلحات خاصة به لا يمكن للمرء أن يلجي هذا العلم إلا بمعرفة هذه المصطلحات هذه قضية المعلمة كيف أنه نريد أن نعرف ما الحديث سنذكروا كلمة السنة سنذكروا كلمة المك، نقول هذا حديث مرفوع، نقول هذا حديث صحيح، نقول هذا حديث ضعيف نقول هذا حديث حسن فما مع هذه الألفاظ هذه الألفاظ تكلم بها أهل هذا الفن وتواطئوا عليها وتراضوا بها وهي مجموعة من اللغة العربية فهي مشتقة على وجه صحيح من اللغة العربية وهي تلائم الموضوع الذي وضعت له الحديث الصحيح هو لفظ عربي صحيح اللغة تقول به وهو موضوع على معنى صحيح يلائم هذا اللفظ وهذا هو شرط المصطلح شرط المصطلح شرطان الشرط الأول أن يكون هذا المصطلح صحيحا من جهة اللغة صحيحا من جهة من جهة اللغة العربية ثانيا أن يكون هناك ملاءمة بين هذا اللفظ وبين واقعه أي الملاءمة بين معناه وبين الواقع الذي أطلق عليه فلا يجد أن نسمي الكذب صدقا ولا يجد أن نسمي الخيانة أمانة ولا يجد أن نسمي الغلط صوابا بد أن يكون هناك ملاءمة بين اللفظ وبين المعنى الموضوعي له في مصطلح جماعة من الجماعة والمصطلحات تكون بحسب كلام الله عز وجل لأنه مصطلحات شرعية أو تكون مصطلحات عرفية وعرفية بحسب أهل الفن الذين تعارفوا عليه فالأطباء لهم مصطلحات خاصة أهل اللغة لهم مصطلحات خاصة أهل الفقه لهم مصطلحات خاصة كل مذهب من المذاهب له مصطلحات خاصة لا بد أن نعرفها وأهل الحديث لهم مصطلحات خاصة إذا كل أهل عرف فن من الفنون وعمل من العمال وعلم من العلوم له مصطلحات خاصة لا بد أن نعرفها وهذا الباب باب النظري, باب النظري. لا بد للمرء أن يدخل فيه أولا وهو يحينه أي هذا الباب النظري وهو عرفة المصطلحات هذا الفن من أجل أن يرجى إلى الباب العملي وهو المقصد إذن أنت تريد أن تعرف ما هي المصطلحات التي يتعامل بها أهل هذا العلم من أجل ماذا من أجل أن تعمل أعمالهم ما هو هذا العمل هو التمييز بين الحديث المقبول وبين الحديث المردود بين الحديث الصحيح وبين الحديث الضعيف إذن هذا الباب الذي نتعلمه هو باب نظري باب علمي بحت ثم بعد ذلك من أجل أن تدخل في الباب العملي من أجل أن تشتغل في الحديث وتعرف كيف تعمل في الحديث لتقبل الحديث أو ترده فهمنا؟ فهذا الباب هو باب المصطلح وهو لا يجعلك إلا حاملا لكلمات أهل الفن ومصطلحاتهم من أجل أن تلجى في الباب العملي وفي الميدان العملي في توثيق الأحاديث في تخريج الأحاديث في قبولها أو في ردها فهمنا هناك كتب وضعت في المصطلح لابد أن نقرأها ولابد أن نعرفها ولابد أن نتابع تطورها هذه هذا باب وباب آخر هناك كتب لابد أن تقراها وأن تتعلمها من أجل أن تعينك في معرفة الجانب العملي فنتكلم الآن وهذه دورتنا وإن كانت ستخلط شيئا من الجانب العملي ولكن سيكون المهم فيها هو بيان الجانب العلمي البحث النظري في موضوع المصطلح والمصطلحات تعرفون أنها تنشأ ثم تتطور يعني الناس يكونون في بداية الأمر يتحدثون كلاما في علم العلوم عندما ينشأ وبعد مدة من الزمن هذا الكلام الذي يتحدثون به يتواضعون عليه ويجدون بعد ذلك له الضوابط فهمنا هذا فمن أول من تحدث في مصطلح؟ أول من تكلم في قبول الحديث ورده هم الصحابة أول من تكلم في قبول الحديث ورده هم الصحابة الصحابة رضي الله عنهم توثق في بعض الحديث فهذا عمر رضي الله عنه يأتي إليه أبو موسى الأشعري ويطرق عليه بابه فيرجع ويكون قد تواعد معه ف... يقابله بعد مدة يقول لماذا لم تأتي قال أتيتك وطرقت ثلاثة ثم رجعت فقل لما اقترق ثلاثة قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاثة وإلا فرجع قال رسول الله فقال من أتى ائتي بشاهد أو أن أجل ظهرك ولم يرد عمر تكذيبه وإنما اراد استيقان وارد أن يسمعه من غيره وليس تكذيبا له ولكن مزيدة مئنان فذهب إلى المسجد وذكر الحديث أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه فشهد له جفا منه بن كعب رضي الله تعالى عنه وقال نعم وكان علي رضي الله عنه لا يكبر حديثا حتى يحلف صاحبه أب الله عليك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة وبعض الصحابة حلف علي عندما ذكر حديث الخوارج عندما قاتلها فكان يتوفقون نحن لا نتكلم الآن عن توثيق الحديث وإنما نتكلم من أول من تكلم في مصطلح هذا العلم من أول من تكلم في الحديث الصحيح في الحديث الضعيف في الحديث الحسن، من أول من تكلم في المصطلحات، بلا شك أنا المصطلحات نشأت مع نشوء علم توثيق الحديث. هذا حديث مقبول، هذا حديث مردود، هذا حديث مكذوب. أنت تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت تدعي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم يتكلمون هذه الألفاظ، لكن أول من تكلم في المصطلح من جهة التأليف. نعم كانوا يقولون لا تأخذ الحديث. عن صالح عن طالح لا, تأخذون الح... لا تأخذ الحديث صالح عن طالح يكون يرويه عن طالح ولا طالح ولا طالح عن صالح بل لابد أن يؤخذ الحديث من طريق صالح عن صالح كانوا يقولون هذا لكن أول من كتب في هذا العلم إن أول من كتب في هذا العلم هو الإمام الشافعي تكلم في مصطلحات هذا العلم وفي قواعده في كتابه المشهور الرسالة. فتكلم الإمام الشرفي عليه ورحمة الله عن شرط الحديث المقبول تكلم في كتابه الرسالة عن شرط الحديث المقبول ما شرطه حتى يكون مقبولا أي صحيحا تكلم عليه ورحمة الله عن مراسيل التابعين يقبل ما الذي يقبل منها وما الذي يرد وإذا قُولَت فما هو شرُّ شروط ما هي شروط قبولها وتكلم عن الشروط والنكارة وغيرها من المسائل فأول من كتب في مصطلح هذا العلم وفي حوايجه هو الإمام الشافعي نقول أول من كتب لا أول من تكلم ولم يمشى عليه رحمة الله أخباره في هذه مسجلة في كتاب الرسالة ومطلوب كما تعلمون ثم تكلم غيره فمن تكلم كذلك في هذا العلم الإمام مسلم عليه رحمة الله مسلم بالحجاج في مقدمة في مقدمة صحيح وهي مقدمة رائعة وسهلة على طريقة الإمام مسلم فإن ألفاظه وكتابته سهلة جدا يعني من يقرأها ولو كان الرجل مبتدئا في العلم يقرأ يفهم بخلاف وغورة كلام غيره وخاصة أقصد شيخه المخارب كذلك كتب هو كذلك الإمام مسلم كتابه التمييز في مقدمة الصحيح ماذا تكلم؟ تكلم عن شط الحديث المقبول وتكلم عن رده للحديث المنقطع والحديث الذي فيه كذاب والحديث الذي فيه واهم وقسم الأخبار إلى ثلاثة أقسام فالإمام مسلم في الصحيح قسم الأخبار إلى ثلاثة أقسام قسم الحديث الصحيح المتفق على قبوله برواية العدل الضابط والقسم الثالث ذكر أما فيه كذاب أو متروك والقسم الثاني وذكر القسم الثاني وما فيه ضعف يسير يجبره الرواية غيره إذا انقسم الأخبار لما مسلم إلى تم قسم قسمها إلى ثلاثة يقسام هو مقبول برواية العهد الضابط ومنقسم الاسناد والذي ليس فيه انقطاع والقسم الثالث ما فيه من فيه متهم أو متروك أو كذلك والقسم الثاني ما كان وسطا بينهما وتكلم عن مسألة العنعنة في الإسناد لمن لم يثبت له اللقية والسماع وأفاض فيها ورد عليه كما سيأتي في بابه في كتاب الموقضة وفي كتابه التمييز تكلم عن الحديث كيف يغلط فيه الثقة بموازنته ومقايسته بحديث غيره تكلم في الحديث المنكر والحديث الشاذ وخاصة أفاض في, ال... في قسم الشاذ كيف أن الحديث يرويه الثقة فيغلط فيه كيف نعرف غلطه يبين لنا في كتابه التمييز كيف نعرف غلطه الثقة وهو كتاب رائع ولكن لم, يط... لم يوجد منه إلا لم يجد منه لا جزء يسير منه وقد طبع فالإمام مسلم كتب في هذا ثم من الأئمة الذين تكلموا في هذا الإمام ابن حبان فقد ذكر ابن حبان عليه ورحمة الله في مقدمة كتابه المجروحين شيئا من هذا العلم، وذكر شروط الحديث الصحيح وذكر مراتب الرواه في مقدمة كتابه المجروحين وقبله قبل من حبان نذكر من أبي حاتم الرازي في مقدمة كتابه الجرح والتعديل ذكر مقدمة رائعة في مراتب الرجال المقبولين والمردودين والتوثق من الرجال ثم جاء الرامه رمزي, الرامه رمزي وكتب كتابا في مصطلح هذا العلم وإن كان قد أكثر فيه أي أكثر في هذا الكتاب أكثر فيه من آداب السماع وآداب الرواية ثم جاء بعده الإمام الحاكم أبو, أحمد أبو عبد الله الحاكم البيع من البيع وألف كتابه الرائع كتاب معرفة علوم الحديث وذكر فيه شروط الرواية وذكر فيه الأحاديث وقسم الحديث إلى أقسام خمسة، وهو كتاب لا يستغني عنه طالب علم، وهو وإن كان قد بنى عن غيره على غيره، ولكنه أتى بما لم يأتي به من قبله، وخص كما ترون هذا كتاب اسمه معرفة علوم الحديث، المصطلح اسم حادث كانوا يقولون علم الحديث أو علم الرواية كما سيأتي في كتاب الكفاية، فالمرؤى ما كان يقول مصطلح علم الحديث، بل كانوا يرونا الدمج بين دراسة علم الحديث وبين مصطلحه بين دراسة علم الحديث وبين مصطلحه كانوا يرون أن هذا العلم هو علم الرواية وعلم معرفة الحديث بخلاف المتأخرين فصاروا يتكلمون عن المصطلح باعتباره علما خاصة مستقلة وهو كتاب مطبوع لابد أن يقرأه كل طالب علم لما فيه من فوائد ثم جاء بعدهم الإمام الذي كل من جاء بعده بنى عليه وهو الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية في علوم الرواية الكفاية في علوم الرواية وهذا كتاب جمع فيه الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد ثابت الخطيب البغدادي جمع في كتابه هذا ما تشتت في أبواب هذا العلم اسمه الكفاية في علوم الرواية. وكل من جاء بعده عارف عليه كل من جاء بعده الكل من جاء بعده عارف عليه ذاك وبعد الخطيب البغدادي تكلم كثير من العلماء كالقاضي عياض في كتابه الماء وان كان كتابه قد ليس فيه الا القليل في في مصطلح هذا العلم وفي مراتب الحديث ولكنه أكثر فيه من آداب السامع أكثر فيه من آداب السامع والراوي أي تكلم عن الآداب ثم تكلم الناس كثيرا حتى جاء الكتاب الذي جرى فيه على طريقة الخطيب البغدادي ولكنه صنفه مجردا على طريقة الفقهاء والمتكلمين وهو أبو عمرو ابن الصلاح كتابه الذي في علوم الحديث الذي سمي بعد ذلك الكتاب مقدمة ابن الصلاح أبو عمرو ابن الصلاح كتب مصطلح هذا العلم وضمنه مصطلحات تقريبا تقريبا جميع ضمنه جميع مصطلحات هذا العلم لكنه الآن نميز بينهم لكنه كتبه على طريقة الفقهاء لكنه كتبه على طريقة الفقهاء وكل من جاء بعده كل من جاء بعد أبي عمرو بن الصلاح إنما مشى على الثنن وعلى طريقتي هذا الكتاب فإما أن يختصر هذا الكتاب وإما أن يعلق عليه وإما أن يشرحه كل من جاء بعده إلا إلا الحقيقة كتابين نخرجهما من سياق التوابع لمقدمة من الصلاح الكتاب الأول نقول كل من جاء بعد ابن عمرو بن الصلاح أخذ من آين واعترف بل إنهم يذكرون انهم اختصروا فابن كثير اختصروا اختصار علوم الحديث الزركشي علق على مقدمة ابن الصلاح ابن الأبناسي على مقدمة من الصلاح ابن الصلاح بن حجر في نخبة الفكر على مقدمته ابن الصلاح كل من جاء بعده أخذ منه وجرى على طريقته لكن نستطيع فقط أن نستفلي كتابين فقط لم يدخل في طريقة ابن الصلاح الكتاب الأول وهما مهمان جدا وضروريان لا يمكن للمرء أن يعرف هذا العلم على طريقته الصحيحة إلا بقراءة هذين الكتابين الكتاب الأول شرح عيلة للترمذي لبن رجب فإنه كتب كتابه هذا على طريقة كلام الأوائل وعلى منهجهم وهو كتاب كان يذكر كلام الأوائل أي هذا كتاب يذكر فيه ابن رجب عليه رحمة الله كلام الأوائل ويناقش كلامهم ويجري على طريقتهم وليس على طريقه ابن الصلاح الكتاب الثاني هو النكت على كتاب ابن الصلاح وهو لبني حجر العسقلاني وإن كان هو النكت على كتاب ابن الصلاح لكنه لم يجري على طريقته وإنما قريب جدا من طريقته الأوائل كتاب الثاني النكت كتاب النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر العسقلاني عليكم السلام والسلام وهذا الكتاب أيها الإخوة وإن كان عنوانه يدل على أنه مناقشة علمية لبعض المسائل التي تكلم فيها ابن الصلاح ولكنه الحقيقة لم يجري على طريقة ابن الصلاح وان علق على بعضه الفاضي، لكنه جرى قريبا من طريقة الاوائل واستقراء اساليبهم هناك كتاب جمع فيه صاحبه فن المستلح سماه الاقتراح سماه الاقتراح هذا الاقتراح سموه الاقتراح في بيان الاصطلاح الاقتراح في بيان الاصطلاح لمحمد بن علي ابن وهب ان ذكرت هذا لسبب لماذا ذكرت اسمه كاملا لمحمد بن علي ابن وهب بين قوسين ابن دقيق العيد اسمه هذا هذا اسمه محمد بن علي ابن وهب وهو المشهور باسم ابن دقيق العيد وهو الشيخ الإمام الذهبي ألف كتاب الاصطلاح في الاقتراح في بيان الاصطلاح وذكرت كلمة ابن وهب لأن الذهبي في كتاب الموقرة يقول قال شيخنا ابن وهب الناس لا يعرفونه من هذا ابن وهب وإنما هو ابن دقيق العيد وهو الإمام الفقيه الحافظ فهذا كتاب الإصطلاح كتاب الاقتراح أخذه الإمام الذهبي واختصره اختصارا شديدا جدا سما الاختصار بالموقضة سما الاختصار بالموقضة وهي التي بين أيدينا وسنقوم بقراءتها والتعليق عليها إن شاء الله عز وجل مسألة هل تطور علم المصطلح وهل تطور إلى الأحسن أم إلى غير الأحسن هذه مسألة علمية لا بد أن نهتم بها نستطيع أن نقول إن نستطيع أن نقول إن علم المصطلح تطور تطورا مخلا كان الأوائل يتعاملون مع المصطلحات على الطريقة الصحيحة فيدققون في الألفاظ ويوسعون في العبارات يوسعونها حتى غلب علم المنطق على العلوم الإسلامية وأكثر, وأكثر العلوم التي تأثرت بعلم المنطق هو علم وصول الفقه ولما كان الإمام الشافعي ننتبه لهذه النقطة ولما كان الإمام الشافعي قد ضمن كتابه الرسالة الذي هو في ماذا في الأصول. كتاب الإمام الشافعي في القصول ضمنه علم الحديث فجرى كل من كتب في أصول الفقه بأن ضمن في أصول الفقه مصطلح الحديث وعلم علم الحديث ما من كتاب في جاهر إلا وتجد فيه بابا في أصول هذا العلم في أصول علم الحديث ف ولتأثر علم الأصول ولتأثر علم الأصول بالمنطق فبالتالي تأثر في داخله ماذا المرّواية ونبه على هذا جمع من العلم فقد ذكر ابن رجب في شرحه لعلال الترمذي فقد ذكر ابن رجب في شرحه لعلل الترمذي أن الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية جرى على طريقة المتكلمين، بالرغم أن الخطيب البغدادي، إنما كتابه هو كتاب الوالد لهذا العلم. ماذا قال الأئمة في هذا العلم؟ ماذا قال الأئمة في كل مسألة من مسائله؟ ذلك عندما دقق فيه ابن رجب، عندما دقق في كتابي. الخطيب البغدالي في الكفاية وجد فيه تأثرا من طريقة المتكلمة يعني إدخال المتواتر هذا لم يكن عند الأوائل لا تجد عند الشافعي كلمة المتواتر لا تجدها ولا تجدها في كلام الترمذي ونحن لم نذكر هذا الكتاب نذكر كذلك من كتب المصطلح التي ينبغي أن نرجع إليها كتاب على الترمذي الصغير الذي هو آخر كتاب السنة فقد ذكر فيه شيئا من هذه العلوم ذكر الحديث المنكر، ذكر الحديث الصحيح ذكر الحديث الحسن نعم هذه مسألة مهمة ذكر الإمام الترمذي في العلم الصغير ذكر الحديث الحسن تعريفه عنده فإذا كان علم الحديث على طريقة الأوائل ثم بعد ذلك دخل فيه المنطق فصار ماذا يعرفون مصطلحات هذا الفن على طريقة المتكلمين وعلى طريقة المناطق التي سميت بعد ذلك بطريقة الفقهة وكفر كذلك المصطلحات ببوابط معينة حتى صار من الخطأ صار هناك خطأ عظيم عند المتأخرين بأنصار يتعاملون مع مصطلحات القدماء بنستقرت عليه المصطلحات عند المتأخرين نضرب مثالا بأشهر قضية هو الحديث الحسن الحديث الحسن وجدت عبارات عند الأئمة بإطلاقه لابد أن ندرسها ما الذي بها بالحديث الحسن وجد في كلام شعبة ابن الحجاج قوله لماذا لا تروي عن العرزمي وأحاديثه حسان قال من حسنها فررنا وقال أحاديث الحسان. ما الذي يريده من كلمة حسان إذا تعاملنا مع هذه الكلمة مع ما استقر من المصطلح عند المتأخرين بأن الحديث الحسان هو رواية من خف ضبطه عن درجه الضابط العدل الثقه الإمام فلا ونقع في الخطأ لأن كلمة يقول من حسنها فررنا إذا كانت رواية التي خف ضبطه لا تقبل فإن عامة الأحاديث لا تقبل والعرزمي ليس كذلك كما رأيت كما تروا كلمة حسان عند الشعب لا يعادلها كلمة حسن عند المتأخرين ماذا قال الترمذي عن عن الحديث الحسن للأسف عندما أخطأ المتأخرون في فهم كلمة الحسن عند الترمذي اتهموا بالتساهل لأنهم وجدوا يحسن لأنهم وجدوا يحسن أحاديث ضعيفة نعم يعرف أنها حديث ضعيفة ويعلم أنها من رواية الضعفاء ومع ذلك يقول هذا حديث حسن لأنه يحسنها على طريقته وعلى معنى الحسن في منهجه ليس على معنى الحسن الذي استقر عليه عند المتأخرون علي بن المديني يذكر كلمة الحسن الشافعي يذكر كلمة الحسن أي حديث حسن يعقوب بن شيبة كما في مسنده الذي ضاع ولم يوجد منه إلا بقايا مسند عمر الخطاب يقول هذا حديث حسن على أي معنى عندما يقول فلان هذا حديث شاب هذا حديث منكر على أي معنى فإذا تعاملنا مع كلام الأوائل على ما استقر عليه علم المصطلح عند المتأخرين